جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ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 وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ تَبُثُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 قَوْمِه مَا هذا إِللاا بَشَرُ مسلُكُمْ يُريد أَتَفَّ لَ عَلَكُمْ يُريد أَتَفَّ لَ عَلَكُم وَلَشَ اللهَّهُ لأَن سَلَمَ لائكَةَمَّا سَمعنَا بهزَا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 زَلَم مُبََكَ وَأَن تَخَيرُ المُنزلين إِ فِي ذَالِكَ لَآياتاتِ وَإِن كُا لَ مُبتَلين ثَُّ أَن شَأن مِن بَدهِم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 وَاتَّخَذْنَا هُمْ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ بِمَا وَل إِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِسْلَكُمْ إكُمْ إذَ ل خاسِِرُونأَيعيدُكُمْ أنَّكُم إذامِتُم وَكُتُم تُرَابَ وَعظَامًَا أَ نَّكُم خْرَجون هَيْهَا تَهَيهَا تَلِم تُعَدون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 قَالَ عَمَّا قَنِي لَّا يُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ رُفَآءَ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ثَُّ أَن شَأنَّ مِن ب بعدعْدهِم قُرونًا آخَرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَستَأخِرُونثَُّا أَْسَل الن رُسُناَا تَثْرى كلُلم جأَأَُّ تَبْوسُولهَا كَذَّبون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 إِلَ فِعَوْونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْ بَرُوا وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقَاوا أَنُؤمِنُ لِبَشَرَيين مِمثلِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِدُون فَكَذَّبُهُماَا فَكَانوا مِنَ الْمُهْلَكِين وَلَ قَدْ آتَن مُسَنكِتَابَلَ عََّهُمْ يَهْتَدُون وَجَعَلْنَا بَيْنَ مَرْيَمَ وَاُمّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَضْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَزَوَّرَهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ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 وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 وَهُو الذي زَرَاءكُمْ فِي الأْضِ وَإلَيْهِ تُحشَرُون وَهُوَ الذي يُحي وَيُميتُ وَلَهُ ختِلَافُ الليْلِ وََّهَا هَفَلَا تَعقِلُون ببلَلْقالَاوا مِسلَمَا قَالَ الأوَلُون قون أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا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 إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَأَنْزِلْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ لَنَا أَقْدَامَنَا وَانْتَصِرْ عَلَيْنَا قَوْمَ الْكَافِرِينَ فَتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذكري وكنتم منهم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 قلَ إِله بِستُم إِلَّا قَرلَلَون نَّكُمكُم تُمْ تَعلَمون أَفَحَاسِبَتُم أَنَّماَا خَلَقُ آكُمْ عَبَزَ وَأَن نَّكُم لا تُجَعُون فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ